قوله ولا يبع مبتاعه حتى يقبضه وقلنا مسألة القبض مسألة من الأهمية بالمكان وبين الأيل في ذلك صحيح؟ يعني قبل أن نبدأ بالجديد نسأله سؤالا لو قال اشترى زيد يعني عقد صفقة في أوروبا هذه الصفقة مكن للمصنع أو أدوية أدوية للشركة فعقد الصفقة هناك في أوروبا وجاءه الأوراق تعلمون أن الأوراق الصفقة ممكن تأتي قبل أن تأتي الشحنة على البحر يعني وجاءته الأوراق واستلم الأوراق هذه شكلة كبيرة وأراد أن يبيع الأدوية للصيدليات أو للشركات الصغيرة فعقد البيع هذه الشكلة كبيرة عقد البيع مع شركات خمسة صغيرة فبعث لها كل الأدوية التي الشحنة التي ستأتي وهي موجودة في البحر ما نوع هذه الصفقة وحال العرض السؤال له لزوم لا لا تأخذي, لا تأخذي الأجر كأنه مليون مرة لا لا تأخذي لا نعم أصحاب الزوم سألت سؤالا أريد جوابا السؤال مرة أخرى حاضر قلت لكم شركة كبيرة أخذت شحنة عظيمة من دبي من, من, من, من أوروبا مثلا وستأتيهم على الميناء بعد شهر لكن جاءت الأوراق قبل أن تأتي الشحنة يعني جاءت الأوراق أوراق الأوراق جاءت هذه الأوراق اللي هي العقد الصفقة نفسها أوراق الصفقة نفسها جاءت قبل أن تأتي الشحنة من على السفن بشهر فذهب فعرضها على كثير من الشركات فاشترت الشركات منه هذه شحنة أو السؤال كتبه سلفي بالضبط أو السؤال موجود منوع الصفقة وحال العقد أريد إجابة أريد إجابة تامة وفيها مما درسته هذه السؤال الماضي جدا ف نريد إجابة تامة تامة ننتظر إجابة منكم هذه البنت حريصة على الطلب ضباط المنتزين لم يتملك بعد فباع ما لم يملك طب لو قيل لكم قد تملك والأوراق في يده يعني أوراق إتمام الصفقه في يده طبعا المسألة فيها تفصيل لو, لو, لو تكلمنا عن المذهب أنا أريد المذهب فقط وانا سأبين لكم مقارنة كيف يكون هذا ممتاز ممتاز مم مم. طيب هنا عمتا على المذهب نقول أن هذا العقد باطل والبايع لم يصح لأنه باع ما لم يملك ورابح ما لم يضمن كما قال الأخوات الفضاءة هنا في المكتب وصراحة الإجابة بأسر هوافية ومشاركة شافية نعم أولا نقول العقد هنا باطل العقد البيع هنا باطل لم يصح وقضاء في محذولين المحذول أولا نوبيع ما لم يملك قال قد ملك والأوراق قد أتته قلنا لا حتى يحوزه حتى ينقله حتى يقبضه ولأن البيع مع وجود الملك لا يصح إلا بتمام الملك البيع مع وجود الملك لا يصح إلا بتمام الملك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا الذي قاله زيد ثابت منكرا على ابن عمر أنه لما باع الزيت في المكان الذي اشترى فيه قال له الم تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ونبتع شيئا من منبتع طعاما فلا يبيعه حتى حتى ينقله حتى يحوزه حتى يقبضه حتى يقبضه حتى يقبضه حتى ينقله حتى يحوزه حتى تحوزه فلا يكون البيع حقا إلا, إلا بعد بعد الحيازة إلا بعد بعد الحيازة ووتمام الملك يكون بوضع اليد والنقص دال على تمام الملك وهنا وقع في رب حملة يضمن قلنا إذا رب حملة يضمن كأنه وقع في مسألة الربا وهي كشبيها شبيها بالربة أقول قال ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان هذه أيضا مسألة من الأهمي مكان وهي في قولي ولا, ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان هذا وصف دقيق دائما لما تنظر إلى كلام المصنف انظر لأنه قد استقل كلامه من الحديث التي أمام عينيه قال ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان مع ذلك لو كان حيوان بالحيوان يجوز نعم بيع حيوان بالحيوان بالحيوان زيادة أو قلة يجوز يجوز لأنه الذي الوصل الذي جاء هو بيع اللحم بالحيوان في هذا الباب لأنه صار المسألة فيها فيها فيها أصناف الربوية دخلت في المسألة ولا أصناف الربوية التي تدخل في المسألة الجهالة فيها كال يعني الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل كما قال العلماء لأنه بيع اللحم الحيوان لا يمكن أن يكون فيه التساوي معروف لكن علماء قالوا البعير قد يباع البعير بالبعيران وبالثلاثة كما كان أن السنة استثلاف بقرا واعتر وباع علم الطالب البعير بالبعيرين وبالثلاثه عبد بن عمرو نص على ذلك نعم كان استدل البعير بالبعيرين لكننا قال بيع اللحم بالحيوان لا يجوز بيع اللحم الحيوان يعني يحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه بيع اللحم الحيوان من جنسه يعني لحم بقر اجلكم الله ببقر لحم ابل بابل لا يجوز لماذا لان النبي قال لا تباع نهى ان تباع الشات باللحم نهى أن تباع الشات باللحم وأن كان مرسلنا كأنه قوي ورغو الحاكم وقال في راتي أم حفاظ ثقة حفظ ثقات قال بها قيس نهذا صحيح وقيلها يجوز من غير جنسه وهذا ضعيف أيضا يجوز يعني إيش من غير جنسه يعني لحم شات بإبل أو لحم إبل بذكر فإن كان من غير جنسي قالوا يجوز وهذا كلام باطل باطل الراجح راجح نهى عن بيع اللحم الحيوان على التعمين على التعمين والتقييد بالجنسي يحتاج إلى دليل على التعمين نهى عن بيع على سير إن شاء الله أجيبها بعدد نها عن بيع اللحم الحيوان نها عن بيع اللحم في الحيوان أي دولة إسلامية؟ هذه ضلالة إسلامية تقول استغف الله كان ضلالة سمت نساء إسلامية ضلالة سافت نساء إسلامية من جعلها دولة؟ من جعل لها أميرا؟ من جعل لها السمع والطاعة؟ من جعل لها ذلك من أهل الحل والعقد أمبيوني؟ هؤلاء من أضل الناس من أفسد نفس الأمة الإسلامية؟ أفسدوا فسادا لا يعلم به إلا الله جل فيلا إن شاء الله يأتي الإجابة مستوفية بعد الدس عوذ بالله عوذ بالله, بالله هؤلاء يعني يعني أنا لا أشكك في النوايا، لا أشكك في النوايا، لكنهم أفسدوا في الأمة فسادا عظيما. هذا الضلال في الفكر، هذا الضلال في الفكر. نعم خوارج، دون أدنى مواربة. نعم خوارج. هذا أتى إن شاء الله بعد بعد بعد بعد الشرح. وإذا نهى عن بيع اللحم بالحيوان، نعم، فيحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه، يحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه. قالوا إن كان من ليس من جنسه جاز ذلك وهذا أيضا كما قلنا ضعف ولا صح أن يقول بذلك بل التعميم والأصل أن الله إذا جاء عاما يبقى على عموم ما لم يأتي مخصص يخصص فالأغر في ذلك هو, هو بل التعميم والأصل أن الله إذا جاء يباع على اللحم, اللحم على التعميم لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على التعميم ولعندنا الحديث وان كان مرسلاً حديث عن سيد المسيب بأن النبي نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وقلنا يكون في هذا الأمر في الجهاله وهذا في الربا يلفها لذلك يحرم بيع اللحم بالحيوان. وهذا الحديث وإن كان مرسلاً كما قلنا. فإن المرسل عند الإمام الشافعي يؤخذ به إن تعاضض بغيره من العلماء يلفها لذلك ممتاز ممتاز وهذا سؤال جيد جدا ممتاز والله الذي لا يلا هو لك حق فيما قلت اجعلني بقى بعد الدرس سأجيبك عن كل الأسئلة التي أدين الله بها لكم حاكم ممتاز، كلامك صحيح. يبقى إذا نقول هنا لا يجوز بيع بالحَيَّة لحمة الحيوان، تمهل بقى غـيـت ما ننتهي وأنا أجيبك عن كل عن كل صغيرة وكبيرة تر تر أعيدك أجيبك عن كل صغيرة وكبيرة. إذا نهى عن بيع اللحم بالحيوان كما قلنا إنه ربا والحديث كان مرسلا لكن الإمام الشافعي يأخذ بمراسيل ابن سائب لا حديث حديث ابن سائب مراسيل ابن سائب عند الإمام الشافعي صحيح حليمه لأنه تقصها فاجده لا يرسل إلا إلا عن الثقة وأيضا كل مرسل مقبول عند الشافعي إذا افترض بأحد سبعة أشياء إما بالقياس عن القياس يقوي وإما بقول الصاحب نعم يعني جاء قول الصاحب مع المرسل ف ناعس لأن الأمر الأصل له أصل بقول الصاحب فعل الصاحب أو قول الصاحب يكون مقويا للمصل او بقول الاكثريه من اهل العلم يرى ان كثير من اهل العلم يعملون به فيقول لما اهل العلم يعملون به اذا لما اهل العلم يعملون به يبقى اذا المساله المساله انها عندهم اصل في ده او يراه تشر انتشارا عظيما ولا منكر يراه تشر انتشارا عظيما ولا منكر او او يعضد بمسند فإذا نقول الحكم أن بيع اللحم بالحيوان لا يجوز وورد النهي عن فعل مسيب بأنه مقادناه أن السلام عن بيع اللحم بالحيوان وقلنا بأن الحيوان بعيب بعيرين بعير ثلاثة فصح لكن لحم الحيوان لا يصح كما قالوا بأنه يجوز اللحم لحم في عن باب أو الحيوان بالحيوان نعم قلنا الأصل بذلك أن اللحم بالحيوان لا يجوز بيع اللحم الحيوان لا, لا يجوز بحال من الأحوال وأما في الحاق قال علماؤنا هنا فرق بذلك المسلم أن يكون صاحبنا وقيل يجوز تحريم التحريم في المأكول لا أجل بيع مال الربا بأصله مشتمل عليه ولا يوجد هنا ومن هذا استنبط تحريم بيع الحنطة بدقيقها والسمسم بكسبه والحمق ذلك وفي الحق الشحم والإليا والقلب والكلية الكوليا والرئة باللحم وجهان أصحهما او أصحوهما نعم ويؤخذ من كلام الشيخ أنه يريز بعيد الحيوان بالحيوان سواء كان جنسي أو, أو لا سواء أنت سواء كبعيد ببعيد أو تفضل بعيد وهذا ورد عن عبد ابن عامل وورد عن عبد, عبد ابن أيضا وهذا اذا لم يشتمل الحيوان على فيه الغره شات في ضلعها لبن اذا بيعت بشات ليس في ضلعها لبن وفي جواز ذلك وجهان ارجحهما التحريم وطعنها لو, لو باع شات فيها لبن وشات شات ليس فيها لبن فانها تحرم انا اريد قال التحريم هنا عندكم شفايا يقولون شات شات بشات لكن شات فيها لبن وشات ليس فيها لبن تحرم انا اريد قال التحريم عندكم قال التحريم ايش لا وجهان وجوني صح وجوني لا صح طيب هنا السؤال السؤال وجوني لا صح ما التعليل ما التعليل فاطمة قالت ربا عسناء قالت علم الممثلة نعم هذا صحيح هذا صحيح فهنا هنا شات فيها لبن مع شات فيها لبن علم الممثلة موجود وأنه هناك بيع ربوي يطلق في الباب يعني هذه كما قلنا جهل بالتماثل كلام بالتفاضل فيكون الربا, فيكون الربا فيكون الربا فلا يجوز قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا يعني 2003 قال ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا شوف هنا لابد قلت أن تبحث عن قول المصنف تقف عنده وتعلم ما فيه ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا قال وكذا المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بجنس متفاضلا ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في قولي يجوز بيع ذهب بفضه متفاضلا نقدا يعني يجوز التفاضل لكن بشرط ان يكون يدا بيد مع بدلات البرجال هذا يعني لا بد ان يكون يدا بيد لا بد ان يكون يدا بيد يجوز نعم يجوز متفاضلا نعم بشرط ان يكون يدا بيد بشرط ان يكون يدا بيد نعم. هذه التي أسسناها قبل ذلك بأنها إذا اختلفت الأصناف تبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد ولذلك قال يبيع الذهب بالفضة طبعا تكيف المسألة علميا يبيع الذهب بالفضة اتفق في العلة واختلف في الجنس فإذا اتفق في العلة واختلف في الجنس كنا لها شرط واحد حتى تصح المعاملة وهي التقابض الحولة الحولة التقابض, التقابض, التقابض في المجلس فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد ولكن وكذا المطعمات البر بالتمر التمر بالشعير الشاي بالملح يصح متفاضلا لكن بشرط يدا بيد لكن بشرط يدا بيد النبي قال قال إذا خلت أصلافها بيعطيها فشيتهم ولكن يدم بيد وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا منها غائبا بناجس لا تبيعوا منها غائبا بناجس فإذا كانت الذهب مع الفضة أعطى أو وإذا قلنا بأن الذهب والفضة في فيهم الأسماء السمانية فنقول بيع الالف دولار بخمسة الاف جنيه جائز بشرط يدا بيد بيع 10000 دولار بسعر يورو يصح ولكن يدا بيد لان الاصل كما قلنا بانه اذا اختلف الأصناف عله واحده بفسخ حتى فسخ العقد أن تكون بيد ان تكون يدا بيد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب لا تبيعوا الذهب الذهب والوارف والوارف إلا وزن بوزن فهذا التماثل في المكيال والموزون والكيل اعتباره والموزون اهل المدينه كذلك فالكيل والوزن هو على زمن النبي الله عليه هذا الاعتبار في والوزن على يعني في زمن في المعاصر الآن هو المايك من الذي فتحه من يفتح هذا المايك أنا دخلت بالخطأ بس مفتوح حسنين. طيب أغلقي لو سمحت الصوت وصل جيد إذن وزنا بوزنا بكيل بكيلا لا تبيع الزهب بزهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن وهذا حديث رواه مسلم وقال ما وزنا مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما وزنا مثل بمثل يعني وما في فمثل بمثل إذا اختلفت النوعان فلا باس يعني الوزن والمكيل وقلنا بأن المسألة المكيل والموزون هو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون في هذا الباب الاصل الأصيل إذا اختلف في الجنس لكن اتفق في العله لابد من الحلول والتقابض في المجلس ولا ولا يشترط المماثله كما يكون في الجنس الواحد مع اتفاق العله لابد ان تكون المماثله مع ايضا التقابض في المجلس بقوله السلام ذا ذا بربه إلا هاء وها مثل بمصر يدن بير مثل بمثل يدن بيس ولذلك لما قال كل تمر خيبر هكذا جميل جنيب قال لا اننا لنشتري الصاع من الجنيب بالصاعين من من الجمع قال لا لا الا ان يكون يدا بيد لا إلا يكون يدا بيد مثلا بمثل او قال اسلم لا ردوه بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جني فلا يصح الا ان يكون وزنا بوزن هنا ايضا عندنا مساله عظيمه هي مساله الثمنيه احنا قلنا عله الذهب في الذهب والفضه هم يقولون الثمنيه ليس غالب الثمنيه الثمنيه يعني عله الذهب ذهب والذهب والفضه عندنا فرع وهذا فرع مهم جدا في الشافعيه هم يقولون الفلوس اللي هيات من الذهب والفضه اذا راجت راج الذهب والفضه يعني ايش راجت الفلوس اذا راجت راج الذهب والفضه هل يجب فيها ربا الصحيح أنه لا فيها الانتفاق الثمنية الغالبة فيها ولا تعدى ربا الى, إلى غير الفلوس من الحجد والنساء والنحاش والنصاف وإلى الصحيح الراجح أنها عند البغدادين أعتقد او الخلسانيين أنهم قالوا الفلوس إذا راجت نزلت منزلة الذهب والفضة إذا راجت راج الذهب ذهب والفضة نازلت منزلة الذهب والفضة ويعني معنى ذلك أن الربا فيها يكونوا واقعا وهذا يتعداه إلى واقعنا المعاصر بان كل شيء صار ثمنا لشيء فانه يكون صفر بوضوح كل شيء صار ثمن شيء لو قالوا الورق معين هو ثمن الاشياء فيقع في الرب يقع في الرب وقفه جدا هذا الفرع اي فرع فرع فلوسي عنه ولا ايش ماذا تريدين يا نعمه تفضلي ماذا تريدين الفلوس ما بيها تفضلي الفلوس اللي هي لو راجت رواج ازاب الفضه يعني ما كانت ثمن الاشياء فراجت رواج ازاب والفضة كانت كذلك تفضلي الان السلام عليكم السلام عليكم يا نصرك هو, هو يقول بلا خلاف بلا خلاف مع ان المساله دي محل خلاف نعم هي محل خلاف طبعا بس هنا بيقول بلا خلاف يقول لا بلا خلاف راجع على الحديد والنحاس الرصاص. لا تعرفون المسكوك راجع على الحديد والنحاس الرصاص. لأن المسألة دي فيها خلاف كبير مسألة الفلوس أصبا. دي. حتى حتى أنهم أدازوا أدازوا فيها أدازوا ريبة أصلاً في الفلوس بهذه الحدة يعني. إحنا بنتكلم على هذه المسألة في المذهب في هذا المذهب كيف وهنا الكلام بقولي بلا خلاف راجع على الحديد والنحاس الرصاص. تمام تمام تمام. عمي. ولا يصير مستن. دفعة مفاجئة. بارك الله فيك أستغفرك. طيب. إذا إذا نقول عشان يعني يكون أمر ظاهرا عندنا في هذا الباب بأن ما نزل ثمنا للأشياء لابد أن يكون ينزل فيه الأحكام. هناك بعض المعاصرين يرى لأن هذه ال الأموال لا تدل مزيد ذهب وصد. ليست لها غطاء الذهب والفضه من قال بذلك أجاز ربع الفضة فيها؟ من جاز بذلك أجاز ربع الفضة فيها؟ وبعد إجازات ربع الفضة فيها، قد يمنع فيها من الذكاء، فهمين؟ والله فاهمين يعني البعض المعاصرين يرى بأن الفلوس الرائجة هذه الدولار، اليمني، اليورو، الدينار، الدرهم، الجنيه لا تنزل مزيت الذهب والفضه فلما لم تنزل عنده ومنزلت زهب الفضة اباحة فيها ربا صوت يعضى إذا اشتراها تسعة بعشرة جهازة زهب عندها لننزل منزلت زهب الفضة ونوجد غطاء زهب الفضة مفهوم؟ نقول له طب نجرك إلى ذلك لو قلنا بهذا القول يا ذلك أنه ليست فيها زكاة وأنت لا تقول بذلك بل أنت تقول فيها زكاة فهي مسألة صراحة فيها خلاف ومسألة فيها شيء من الاستعجام لكن الصحيح ان كل ما كان ثمناً للأشياء كان صنفا ربوياً ينزل فيه أحكام الربا التي قال فيها النسلم الذهب الذهب ربا نحن نقول بالقراءة التفسيرية في الواقع الذي نعيشه اسقاطا لها على الواقع الدولار بالدولار ربا إلا أن يكون مثل مثل سواء بسواء يداً بيد نعم يبا هذه المسألة ظاهرة في هذا الباب نقول اليورو أيضا اليورو صار ثمن الاشياء بين الناس يتداولونه فنقول اذا اليورو باليورو ربا إلا أن يكون مثل بمثل سواء بسواء يدا بيد يبا الفلوس فلوس التي هي أسمال الأشياء إذا راجت رواج الزاب والثدة نزلت مزيد ذهب والثدة على الراجح الصحيح في هذا الباب المصنف ولا يجوز بيع الغرر وقلنا الغرر معنى إيش يا شطار نحن قال لذلك تكلمنا عنه ما أبي تكلمنا عنه لكم ألا معناته المعاصر في الجمعة دكتور تكلمنا عن الغرر عندكم ولا ما تكلمنا ها أنتظر منكم تكلمنا ممتاز الحمد لله يبقى اذا الغرر اصل الغرر هي المقامرة وهي الجهاله جهاله العاقله جهاله والاصل فيها حديث عظيم جدا وحديث ان صلى نهى عن بيع الغرر نهى عن بيع الغرر ولذلك العلماء يقولون الغرر هو مجهول العاقبة ما كان مجهول العاقبة الغرر هو ما كان مجهول العاقبة والحق أن الغار ينزل تحته كثير من الصور الغار ينزل تحته الجهالة إذا قلنا نهى عن باقي الغرر عندنا بيوعان لو سلفي يرسمها لكم سيكون أيضا جيد جدا للحصر والقصر عندنا البيوع البيع قسمان بيع غرر وبيع ضرر. بيع غرر وبيع طرف له في فوارق بينهما من الفوارق بينهما أن بيع الغرر بيع باطل يرجع إلى بطلان بيع الغرر بيع باطل بيع الضرر يتوقف يتوقف بطلانه على على المكلف لأن بيع الغرر حقيه الله تعالى فيه غالبة. وبيع الضرر حقيه العبد فيه غالبا فبيوع الغرر قلنا غرر مجنون عاقبه يبقى الغرر الجهاله جهاله كم وجهاله كيس جهاله سمن ومسمن هذا في مسائل الغرر عند عند التعاقد ولذلك هو قال مثل له في بيع الغرر كالبعيد الذي ندى, ندى يعني شرد. شرد بعيد شرد فيبيع له هو طعم بألف وهو شرد ما أدري س... سيجد ما, ما يجده الرجل قتل الصحراء فهو يعلم أين, أين يذهب الإبل وكيف يختبر وأين أشرب وأين أكل وأين مأواه فقال له أنا أشتري منك الخمسين قال غير موجود قال أشتري فباعه باعه البعيد الذي شرد وهذا ما يجوز ما يجوز اسالكم بالله عليكم لي لا يجوز أن يبيع نص وإن شاء الله لا يجوز الزوم أريد الاجابه من زوم معنا سؤال مرة أخرى يبقى غير منتبهين وهذا يزيني جدا نعم أنت, انت لا إلا نصت الخط طيب بس احنا بس اقربت التنبيه على شيء ممكن. او تفضلي. الله يبارك فيكم يا رب. اختبار النسخة ان شاء الله باذن الله تعالى الاجبار القادم ام ام متى? حضرتك حد تحد الادارة ايجا حددت انا هكون تابع للتحديد العام. لكن ت تتركون لي التحديد مثالي نعطي لهم مساحة حتى وراءت معهم. نعم. احنا احنا الادارة. طب خلاص انتم الادارة أنا رجل عندكم موظف. سأتوني م. بالتحديد وأنا أتبعه. ما أخالفه. إن شاء الله يكون الأسبوع بحيث بيحس أنهم يست... يستعدوا يعني لل... للإختبار. تمام؟ طيب. ممكن بعد المحاضرة أم متى؟ ب... ب... بعد المحاضرة إن شاء الله. ما فيش مشاكل. بس إحنا نريد مراجعة طبعا عند إخوة في هذا الباب. إن شاء الله. أحسن الله عليكم. أه... الله. أحسن الله عليكم. طيب لحظة بس حمزة كيف ذلك ممكن تكون اتصلت في أوقات الدروس لكن انا اي احد اقسم بالله وديبه دائما انا سأعني سع... يعني ما ادري ما افعل حمزة اكتب لي رقمك الان انت اكتب لي رقمك هذا الان وانا ساتصل بك الان اكلمك على اننا نتكلم بعد أدف. اكتب لي رقمك الان حمزة رجاء اكتب لي رقمك الان نقول البعير الذي شرد لما لا يصح العقد به لما ام عبد الله هنا أنا ما اريد طبعا اجاب انا اريد من الزوم الان مجهول العين طيب مجهول العين اه رابي لم يضمن ماشي يبقى عندنا احنا عندنا اكثر من عله هنا عندنا اكثر من عله العله الاولى الغرر وش الغرر الغرر في جهاله جهالة العين صحيح ولا لا آه؟ نعم الامر الثاني عدم القدره على التسليم صحيح عملاق يبقى جهله عينه ايضا عدم القدرة على على التسليم وساله ائت بالاجابه ايضا مستوفاه ممتاز قال وكذا عبد المقطع الخبر السمك في الماء كثير السمك والسمك في الماء الكثير طبعا السمك في الماء الكثير يعني يعني هذا عجيب جدا في المصنف لما يقول وبيع السمك في الماء الكثير غرر ما صح ليش غرر الا تستفيدون من قوله في الماء الكثير منطوق ومفهوم؟ يكون للكلام منطوق وللكلام مفهوم صحيح ولا لا نعم بالعين والجهالة بالكم. بل ويمكن ايضا يقال انه ممتاز. كيف تسع خمسة هذا؟, هذا في الخارج يا حمزة؟ كيف فتح الخط؟ كيف فتح الخط يا استاذ حمزة؟ انا سأردنا عليك الان. الان سأردنا عليك. لكن كيف فتح الخط؟ لما يقول, لما يقول والسمك في الماء الكثير لا يجوز إذن السمك نعم فالسمك في الماء القليل يجوز ليش حصره وارد حصره وارد نعم وأيضا استلامه وارد فتنتفي لإله ينتفي الحكم فتنتفي لإله ينتفي الحكم ينتفي الحكم حمزه اكرر لحضرتك اعطيني الرقم كاملا هذا لو فتح خط انت أكيد. ما ادري انت مش من مصر صحيح انا سانتظر حضرتك تعطيني هذا الرقم ملوش فتح خط يعني كيف تسع ابدا بتسع كيف جيد وكبيع الثمره التي لم تخلق والزرع في سنبذي طبعا بيع الثمره التي لم تخلق في الجهاله بناها أن نسلم عن بيع الثمرة حتى تحمر حتى تصفر وكذا بقى اللحم قبل, قبل سلخ الجلد لأنه بذلك أيضا سيكون فيه نوع جهالة فلا صح، وكذا بقى القطن في القطن في جوزي باطل لأنه مأمنه فتح خطي بسفل سفل انا طيب أنا أريد عليك أن تكون آخر. لعلك حضرتك اتصلت في أوقات ما أنا إما أنا في خلاص عرفت أنا كمتونس. حقيقة هلن وأهلن وسهلن نتشرف بكم جميعا. فلعلك اتصلت في أوقات أنا أكون في الدرس فيها أو. أوقات كنت في العلاج طبيعي فما انتبهتش لكن انا احمل الهاتف ارد على الجميع على الجميع القريب والبعيد المحب والعدو على الجميع يا الله واعتذر لحضرتك لو كان الهاتف ضرب وانا ما رديتش الان جاءك الرقم فانت سجله انا راهني شرطك باذن الله ايضا قال لا يجوز بيع اللبن في الضرع لانه فيه جهاله جهاله مجهول القدر وايضا بيع بيع الحمل وحبل الحبله ورد رضي الله عنك يا رضي الله عنك نسال الله ان يجعلنا واياك ممن يسعى للحق ويطلب الحق فيصل اليه لان النبي صلى الله عليه وسلم بين المساله دائره على ان المساله دائره على شيء واحد أصدق الله يصدق. لو صدقنا انا وانت اصدق الله ان اكون صادقا معك في طلب الحق سنصل للحق باذن الله وإذا كان قد غم على احد فينا فالاخر يساعده على كشف المغتم عليه فيظهر الأمر جليا باذن الله ما دام قد وافق الكتاب والسنه ندين الله به ونقول به ونتعبد به ونعبد العباد به على تقصير فينا وزلات وسقطات نسال الله ان يغفر لنا بوركت يا حمد بيننا بينات إن شاء الله جزاك الله كل خير بيع حبل الحبال ايضا بيع السنين بيع المعاوله المعامله المعاومة بيع السنين الثمر ياخذ, ياخذ المزرعة المزرعه سنين بيع, بيع المعاوله ايضا لا يوز بيع المعاول اذا هذه كما قلنا كلها بيعات فيها ما فيها من فيها ما فيها من الغرر والجهاله والغرر والجهاله والجهال يبطل العقد بها لأن حق الله فيها متغلب حق الله فيها متغلب وقال أيضا بيع المسك في الفقراء باطل مطلقا ثم انتقل المصلم على ذلك إلى القول في المتبايعين بالخيار مسألة خيار المجلس وخيار المجلس عند الشفعية سنة يعني سنة مستحبة في هذا الباب في من تمام العقد أو خيار الشرط وهذا تفصيل ان شاء الله في الدرس القادم لو في عندكم أي اسئله انا رح نلاشاره اذا الأسبوع القادم هيكون في اختبار يعني انا انا أبيح فتح الكتب عند الاختبار أي اختبار لي انا وبيح فتح الكتب كليتا هذا هو بينكم وايضا ابشركم أي حد يدخل الاختبار عندي بياخذ نص الدرجه او بياخذ على الاقل ثلث الدرجه احتراما له لانه احترم الماده واحترم احترام الماده دخل دخل في المد وبعد ذلك انا اجعل بعد ذلك الاسئله الفوارق, الفوارق التي يعني تكون بين يعني الاذكياء يعني في سؤال عندكم بحانك الله وربنا وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتبريك السلام عليكم الله وبركاته